بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذي مصطفى أيها إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ليسر إسلامكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدروا لكم كتاب لنبعة الأتقاد لابن قدام المقدسي رحمه الله والذي قام بشرفه سبيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود نسال الله ان يرفع عن مسلم النبي والال معاشر اهل وضلوا يتعانا بالراسخون في الاله يتولون هذا المال كل من يريد قال الشيخ احمد الله تعالى بعد ذلك وقال في جم المبتقى التأويل هذه الآية جاءت بعدها وقال في جم المبتقى التأويل بالمشابة متشابه تأويله فأما الذين في قلابهم زير فيتجعون ما تشابه منه اقتراء فتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل اقتراء التأويل علامة على الزير وقرنه ابتراء فتنة في الزمن ثم حجدهم عما أملوه وقطع أصباعنا عما صفدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويده إلا الله وهذه آية نكترة آل عمران وهي قول الله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب من بآيات المجتمع هن الكتاب وأخرون تشافتها فالبرغان ورج أنه كلها كتاب مجتمعي فهو كله مجتمع وورد أنه كله متشابه الله نزل أحلى أحسن الحديث كثابا متشابه المثان لأنه يشكه بعضه بعضا في الإشهام والإتقال ثم إن الله في هذه الآيات أخطأ أن في القرآن آيات المسكمة وفيه آيات متشابه فدين الله كبارك وتعال في هذه الآيات أن أهل الزيب وابتغاء الفتن يتبعون ما تشابها لماذا؟ اتغاء الفتمة وابتغاء تأويله اتغاء الفتمة وإطارة الفتمة بين الناس لإغوائهما يغلقه وابتغاء تأويله أي تأويل النصوص لتوافق معهم ثم قال تعالى وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُمْ إِنَّا اللَّهِ ومعروف أكوان العلمات الوقف هنا والوقف هنا هو أن كان على قوله وما يُعلم تَأويله إلا الله أو على قوله ورات في الان نبني على معنى التأويل في الآية فإذا قيل أن معنى التأويل في الآية هي التفثير أي ومعنى تأويله أي تفره إلا الله فحينه يجوج الوحيد فيكون المعنى وَمَا يَعْلَمَ تَأُويله إلا الله ورات اثنة الى له لأن الرات اثنة العول يعلمون تأويله وتفخير القرآن الكريم أما على المعنى الثاني المحور عند وهو أن التأويل حقيقة الشيء حقيقة هذه الأمور فيكون الوقف واجدا على قوله إلا الله ويكون المعنى وما يعني تأويله إلا الله أي وما يعني حقيقة هذه السفر أو حقيقة ما عد الله للمؤمنين في الآخرة هذه الحقيقة ما أعد الله للكفار في الناس إلا الله ثم يقول والراسقون في العلم يسلموا ويقولون والراسقون في العلم يقولون آمننا به برمات هنا ما هو المشكل والمتشابس بهذه آلة كيف رأى حقيقة خوض الناس في الناس. وخاصة من تعرض لنسائل علوم القرآن حينما يتسلم عن هذه الآية المشكم المتشابه في القرآن الكريم فقل ما تعرض من كتب في المشكم المتشابه في علوم القرآن إلا وأخطأ في ذهن هذه الآية الإتقام السيودي البرهان من الكتب التي تعرضت لعلوم القرآن لما جاءوا إلى هذه الآية وذكروا وتتلموا عن المحكم والمتشابه أخذوا يعنيهم لأن المتشابه هو مثل بعض الفطر فيدخلوننا الصفات لذلك في المتشابه ويجعلون المتشابه فيها إما أن يفوّغ معناه أن يفوّغ معاني هذه الصفات وإما أن تتأول أي أن تتأول هذه الصفات إلى معاني أخرى لم تدل عليها ولم تدل عليها في كل حلاة الكريمة والحق الأسماء والصفات ليست من المتجد ما هي من المشكم ولهذا تذرت الآيات التالة على هذه الصفات لكن هذا الثفات فيما يتعلق بكي في فيها بكي في الثفات اللüman سبحانه وتعالى فهذا الذي نقول فيه إن يمه لا يعلمه إن الله سبحانه وتعالى أما هذه الثفات نصفنا من قوله تعالى وهو العالم الخبير وقوله نباره وتعالى إن الله كان عليم حكيم وقوله تعالى إن الله شبيد الهقذ وقوله تعالى وعندهم النور أقول غاية لا يعلمها إلا وخير ذلك من الآية نفقه معنا وليس في هذه الشيئ ومثبتها لله كما يدفع لجلاله وعلى وقد يقول قائد إذا كان الأمر كذلك إذن أين المحطم يمتشابها من ينفق عليه يقول الراجح أن يتشابها المقصودة في هذه الآية هو تشابه المفقه يهرب لبحر الله وليس هناك آيات بحث ذاتها هي من المتشادث بعض الناس يظن أن هناك آيات هي بحث ذاتها من المتشادث وآياتها محتمل نقول التشادث الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا هو التشادث المفضي الذي يعرف للإنسان أحيانا ويعرض لبعض الآيات فننجد أهل السنة للجماعة أننا نرد متشابه للوحدة وسأضرب لكم نتال نتال ورد في السيرة الرصوص لله عليه ورد في السيرة أنه لما جاء نصار مجرام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقابل ودعاه للأسنان أنه نشجد بناء من القران على قوله التثليث اما صار يخرج بلفظ الالف بما يحتج قال الشدوي بقوله تعالى اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظ انزلناه في ليلته القدر فقال هم ونحن ما هو فهو دليلا لنا على ان منهج القرآن جملة ليس واحدة فهو دليل حلا أن الله فتحانه وتعالى وتقدف كما يلزمون ليس إلها واشدة الله هو ثلاثة آلسان أب والسيد وروج أفقد هناك هذه الحالة هذه الآية فيها تشابس ويشفاه لما فيه فيها لما فيه فيها لكن هذا يهدف دعو الله قد يعرض واحد من الناس لكن اعداد جديدة الاخرى لا يضع له فيه اشتباه لانه يفهم ان مثل هذا الجن قد يتكلم به الجن وقد يتكلم به المفرد الذي يعظم نفسه أليس كذلك؟ فيما ما دام قد يتكلم به المفرد الذي يعظم نفسه كما يقول الامير مثلا امرنا عمرنا وكذلك فإنه وحالة هذه يكون دلالة في الآية ليس في أي اشترك إنا نحن نستمع الذكر وإنا لا نحضرون الجمع هنا للتعريب والذي ندى القرآن هو الله الذي لا إله إلاه ولفذا فإننا نقول لمن وقع لها نور اشتلاف في هذه الآية مثلا أنواجر عليك أن ترد المتشابع إلى المحكمة والومن مشكم قلنا وهناك ايات ونصوص قرين ليس فيها اي مشكله مثل قول الله سبحانه وتعالى اله لا اله الا واحد والهكم وما من اله الا اله واحد فهل هذه ففي حقيقه الصراحه فامه بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له فاذا اردنا هذا المتشابه الى الحق فبينا لدينا المعنى الصحيح ولم نقع في الخطا لكن اهل الذوق اهل الفطنه يتبعون ما تشابه فياتي هذه الايات يحتج على المسلم ويضمعه إنا نحن إنا من الزن إنا أنزلنا نحن قصمنا بينهم نائشة قاله على أن الله أكثر من أشك فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفكنة وابتغاء تأويله قال تعالى وَمَا يَعْلَمُ تأويله إِنَّ اللَّهِ فإذا اتشابه الذي ذكر الله سبحانه عليه هذه والله هو تشابه من اسمه. يعرض للعب الناس يعرض للإنسان الأحيان يعرض للإنسان حينما مثلا يجهل معنى آية من عيات القرآن الكريم يسمعها لكن لا يستطيع أن يشرفه معناه ولكنه إذا تدبر معناه وعلمه فدين له أن هذه الآية ليس فيها أي اشتباه وحارف صاغونه الذي حادل عن منهجه بالرسول عليه الصلاه والسلام ومنهج عليه السنه والجماعه هم الذين يتبعون ما تشابه منه ويتعوذون من المفوس لي يسلم الناس عن منهجه الذين من الحق ومن ايضا يتاول هذه النصوص تاويلات باطله ولهذا لما فتح اهل الكلام باب التأويل لنصوص خريشة احتج عليهم فيها القرامطة والباطنية لتأويل نصوص الوخط ولهذا القرامطة والباطنية والفلافقة وجدوا من التأويل النصوص حتى إما هل يتأولون نصوص المحاذ سوى قلون بإنسار المحاذ أو بأن المحاذ إنما هو الوشي وليس جسمي والمتأولات من أهل الكلام مكفرون هذا يقول كفار والفلاحة كفار لأنهم ردوا النصوص القاقعة وتأولوها تأويلات ضاطلة لم يجد عليها بلا شك ان من انذر المعاصره فهو كثير اليس كذلك لا شك انهم انذر حدود العالم وقال بتدمير نفسه فورتيز لكن اولئك الباطنيه لم تهتم لهذا الان اولئك القرانيون والبعض قالوا للمتكلم كم ستسمحون بان تخرجكم من ولا تسمحون لنا كيف تسمحون لنفسكم؟ لأنكم تتأولون نصوصاً صريحةً في القرآن دالةً على صفاة الله وتقولون منهجنا حق وتأويننا حق ويجب التأوين هو والأخير ثم نحن إذا تأولنا نصوصاً أخرى مشابهة لها قلتم نحن في ما الفرق بين تأويننا وتأويننا؟ كيف يصير تأويلنا كفراً وتأويلكم طاعةً وعقيدكم صحيحاً ألكم على تأويلكم أجران ونشبه لنا على تأويلنا وجران ولهذا تخيط الألاف وتسلقت القرامة وغيرهم على المتكلمين بسبب ما ستحهوا من باب التأويل لأن فتش باب التأويل معناها أنه تترك النصوص بكل من شاء أم يعرف بها ويأتي بأي نص ويضحث عن أي معنى ولو كان ضعوبا ويقول هذا هو النصوص ولهذا تجد القرامة أهلاً يتأولون الصيام ما هو الصيام؟ قالت الصيام هو شكل أسرار الدعوة كيف تتأولون؟ قال نعم عندنا في صام يصوم أنسك والشاعر العربي يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تشت العجاج لأخرى تعلق النجم خيلاً منفقاً وخيلاً أيضاً هذا هو دمر الله إذن ضرورنا بالصيان فالصيان هو الإمساك والإمساك المقصود هو الإمساك هنكشف أثار الضعوى القاضية وهذا التصميم وهذا تأويل صحيح هكذا يتأويل هذا التأويل الذي دخل منه هؤلاء يؤولوا الصلاة يؤولوا الصيام يؤول الحج ويؤولوا رؤوس العبادات وأرخام الإسلام ما دخلوا لما من من إلا لما رأوا المتكلمين من المعتذرة العقلان ومن غلرهم من من خلق مثلكهم إلا لما رأوهم يحدثون بنصوص القرآن والسنة الصريشة ويتأذر استوى هذا العرش الذي استولى على العرش من جلال ولا يرد في اللغة العربية يستوى بما يستوى إلا ديت شعر لا يقرأ في القائد إلي قالوا إنه منصور لأجل هذه القائد. قد استوى بشر على العراف من غير سيف أو دم من مقرار لما يأتي في يقول, يقول, يقول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بسيقة التذنية يأتيك المتاورة يقول اليد هنا القدرة أو اليد هنا من أجل تأويل بعيد في يدين يعني دي كبرى تأويل إنه يمكن تأويل بعيد جدا بل تأويل القرامضة نفصية أقرب من هذا التأويل ومن هنا أيها إباة <تصفيق> الله كان فرقين السلف رحمه الله وعلى في هذا الباب على رد التحريط ورد التأويل يوم التاويله يفتح ابوابا كثيره وعظيمه وابواب فكره وزيت حين نفس يتلاعب ويتلاعب بنصوص كتاب الله تعالى وما فهمه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا نقل الشيخ رحمه الله تعالى عن إمام الهدى السنة أبي عبد الله حمد رحمه الله تعالى أنه قال في قول بصوصة لله عليه وسلم إن الله ينظر إلى سماء الثلاث وإن الله يرى في القيامة هو ما أشبه هذه الأحادي ويلاحظ أن الإمام أشبه هنا استشهد بأحادي دليل على إذبات الصفات لله سبحانه وتعالى من السنة الفشيحة نزول الله تعالى الى سماء الدنيا ثابت ودلت عليه احاديث صريحه صحيحه كثيره ونزوله كما يليق بجلاله وعظمته هكذا يثبت في المتن كذلك ان الله يرى في الاخره في الجنه يرى المؤمنون دلت عليه الاحاديث المتواتره وان الله تعالى يرى اراء المؤمنين عيانا في احشائهم وخير هذه الاحاديث ماذا قال عنها ابن احمد نؤمن بها ونصدق به لكن أي لم تكن بإسوان لأننا لا الله تعالى فلا ثم قال ولا معنى أن لا نتعرض بالمعاني الأخرى الباطط فنأتدها بمعاني جديدة ولهذا قال ولا نرد شيئا لنا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أحد الأمنا وهو تحاك بن راهوي عند ابن طاهر أمير فراسان يحدث له ويقرأ عليه أشاديث فقرأ عليه بأساميده أشاديث النظام بطرقها إن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلاث الليلة الأخرى فيقول هلنا قالوا له فاطمه هل المستخدم في عصرنا هل من, من فائده عليه فقال عبد الله بن طاهر وفي صعب روايات القصه ان حدا جاء بسنقال كم كانت تحدث في هذه الاحاديث ان الله ينزل والى الآن كثير من يتعرض بقولك هل الذي ينزل هو رحمن الذي ينزل هو عمرو الذي ينزل هو ملك من الملائكه لماذا؟ يختبقلون مثل هذا الحديث الذي ثبت عن النظر صلى الله عليه وسلم بضرق حديدة من فخيشة ويظلمون أنه الزمنه التشغيل وأن نزول الله سبحانه وتعالى إلا نزول إلى السماء الدنيا نزول نزول المخطقين فهذا كده. كده. كده كان هذا الأمن وقال كيف تحدث بهذه الأشخاص فماذا قال الله قال له يا هذه أشاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نرويه بذها نشر من شراح وبذها نشر الشلاح وبذها نستشيل فروت وبذها تقطع الرقاق يعني نفت كلها الأشكال نفس الإثناغ الذي نقطع بي رقبت فيها شرعا هو نفس الإثناغ الذي نشد فيه فيه تمد هذا الشريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أردتنا أن نهد هذا فلنهد الشريعة الإسلامية من أولها للأخير ولنهد ثمت الرسول صلى الله عليه وسلم كله ولهذا فكان الأرم رحمه الله تعالى جروم هذه الأشياء كيف يكون دائما فالوهما أن تكون الرشيشة الإخنا ثابتة بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دلت عليه الانسفة فإنها المثلتونهم كما دل عليه القرآن فلا يفرقون بين القرآن وبين السنة إذا إنادك ولهذا قال بما أشد وانا نبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدام الفصنادة ثابتا فإننا نؤمن إليه ونصبت ونثبت هذه الصفاد كما يريد بجلاله العظمة من غير التحريف ومن غير ومن غير تكليف ومن غير تشبيه ومن غير قال ولا نسمي الله باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غا لاث شيء وصف به نفسه ونقول كما قال ونقوله بما وصف به نفسه ولا نسمي الله باكثر مما وصف به نفسه هذا قيد مهم في مراجعه النحو والجماعات بمعنى ان الاسماء والصفات لفظيه وانه ليس كل ما نحن صحيح مصيبه لله سبحانه وتعالى صحه لانه معنى صحيح يعني يشبه هذا ناتي مثلا الى عباره صحيحه ونقول قال رسول الله لانها لو واحد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكترك الخير وأشخم إلى جارك إشخانا في الليل وفي النهار بمثرة والرجائة هذا المعنى الصراح هذا المعنى الصاشيش يقوله الرسول ما نعمل أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم اقول حتى ولو كان المعنى الصاشيش لا يجوز أن ننفده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتق عنه لن نتقرج كذلك أيضا لا يفتر من الصفات مثلا وإن كان معناها صحيشة ونقول مثلا حاجة مثلا حاجز السلامة تدخل إلا مثل لو أنها أجدتنا كلمة مهندس ونقول فعلا يعني الآن نصن الهندسة في الحصر الشريف إلى آخره اعتبر فن دقيق ورائع من آخره فنقول أن هذا الكون بخلبه رائع وعظيم جدا ثم المعنى من أن نقول أن الله هو المهندس الكون فان كل اسماء زي ان المهم الاسم وان صفاته هذه الصفات لا يمكن معرفه وان كان على الصحيح وان كان معنا صحيح فلا يوجد لنا ان نصف الله الا بما ورد لكن بعض العلماء قالوا اخصاها في باب الاسماء يعني وانك تخطر او تشرح او تترجم لا مانع من أن تأتي بكلمة هذه الكلمات ولو لم من بعد الإخبار أن تنسدها إلى الله سبحانه وتعالى لا تقول لذلك إن الله مثلا فنع هذا الصور تريد أن تشهر وتوضش لكن ما تأتي وتقول إن من اسمع أفضل ما لن يقف هذا الله أو لحم فقال في باب الإثبات لما تثبت الله إخان من أسمان أو صفة المنصفات لابد أن يكون قد دل عليه الدليل من كتاب الله أو صلى الله عليه وسلم لكن في باب البخبار مثل باب الترجمة يجب أن تخبر وأن توضش وأن تشرح هذه الأمور ولو كان شرفا مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى إذا أحسن منذون التعبير يعني أتى بالعبارات اللائقة ثم إن الإيمان أشمد قال ليس تمثلي شيء على الصمير البصير وهذه قاعدة مشهورة لأعلى الصمة والجماعة إكبات الصفات من غير تشبيه وغير تعطيه ليس تمثلي شيء رجعا المشكل وهو الصمير البصير على المعطي ثم قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف إذن السه لا نتعدى ذلك ثم قال ولا يتلعه هو الصلاصر. لا يتبره وصف الواصفين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو بالجلال والإكرار فإن الواصفين مهما وصفوه لم يتلغوا وصفوه لم يتلغوا أن الله جبه سبحانه وتعالى فإنه تبارك وتعالى له الأسماء الشسمة والصفات العليا ونشمل إنما نعلم بعضا من هذه الصفات ونعلم بعضا من المعالي اللائفة بالله سبحانه وتعالى من هذه الصفات أما العباد فالبشر فالمقصرون نشمل جميعا فإنما لا نستطيع أن نصل إلى أن نصف الله سبحانه وتعالى بكل وصم وبكل اسم ثبت له بكل وصم وبكل اسم لا نستطيع أن نصل في ذلك إلى المبلغ والغاية ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى أسماء كتمها تبارك وتعالى في العلم زي اصلك قد قل لي في هذاك سميتها به نفسه وانزلته في كتابك ان لم تصرح حدا من القلق او به في عين الغيب كنت فضل الله رحماء وشهدت اكثر الله بك فمن اهل البشر والمشيطات لكن مشكر الله جل جلاله ما علمنا وما ورد من ما ورد في الكتاب والسنه باسمه الجليل فما يدعو الرجال في عظمه ثم قال ونص من القران ونزل بالقران كله مشكل ومتشابه ولا نزول عنه صفه من صفاته لسماعه السمع ولا نعد القران والشريعه ولا نعلم كيف كون ذلك الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتدقيق القران وهذا الكلام قلنا عليه عدة نواقض قلنا هذا باب الامور قد صدقت مثل ما لا محاله ولا نعلم كنها الصفة أي لا نعلم كيفية الصفة وحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله بقبارها ولكن نشمع يثبت الصفات الله كما يبقى بجلاله العظمة أمنا كيفيته فلا يعلمها إلا الله وكذلك أيضا ما سبق أننا لا نتعدى القرآن والشديد فمثبت ما وعد فيهما ولا نتعدى ذلك لكن نقف من قوله ولا نزير عنه صفة من صفات لشماعة شميات أي أنه إذا ثبت بالدليل من جدار الله ونصنة صلى الله عليه وسلم صفة الله فإن أنا لكتوها. ولا نرد هذه الصفة أو نتأولها لأجب التشميع المخالفين مثل من في قائم ويقول تثبت لله الوجه تثبت الوجه. هو هو لله اليدين إثبات الوجه واليدي والعين بالله هذا تجفين كأما تتشفه الله بالمخلوقين فمن أثبت لله الوجه واليدين فقد أثبت لله بضعابا فهو مجسد فيسمع عليه عندما نثبت هذه الثقاب نثبت هذه الشماعات هذا تشبيل وهذا تدفين وهذا تشبيل الله وهذا لا يريده الله وكأنك تمثل الله بخلقه ما هو مرده موقفنا من ذلك هل نخطع لشناعة هؤلاء أو لتشميع هؤلاء عما عم لا نسمع منهجه على السنة والجمع أنه لا ننظر إلى تشنيها فنثبت ما تبت ولو شمعه فإذا وقال وقالوا إفاتي الوجه لله تكثير لكم نحن نصدق لله الوجه سميه تكثيرا أو لا تسميه نحن لا نستفد إلى قولك نحن نستفد لله اليدين كما يبقل جلاله وحبه إذا سميت هذا تشبيها وتكثيرا نحن لا نستفد ولن نرد الصفح لأجل تشميعك علينا بأننا مجسمة أو مشبهة أو حشوية أو نابتة أو غير أما أننا مثلا لا نرد نحبث صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تشريح حينما يقول لا ولا إلا ببراء يقولون من لم يبغض الصحابة فهو نفسه نقول شكرا صليت حابب الشميحة لا نفذي نحن نشفح أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميع وبالوقاب اللي قال يا نعناسبي لا, لا تحبون آل البيت لأن نحبك البيت رفض نقول شففة ولو شمعهم علي وقلت لنا محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضة ويقف عن هذا لا نخبع لقول بل نشفه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة آل الله عدده ولو أنكم شنحتم وسميتم ذلك رفض إن كان رفضا شب آل محمد قد يشهد الثكلان أني رافض والآخر يقول إن كان نفضا شب سحب محمد فليشهد الثكلان أني رافض يعني أن العبارات والشماعات لا تغير من حقائق الأمر ومن حقائق الأمر فنشد أشاب الرسول ومشب آل بيت رسول الله ولو أن هؤلاء سموه نقبا وعليك سموه نقبا كذلك أيضا نقبط لله الوجه واليدي والاستوى والنزول كما يريد بجلاله وعظمته ولو أن المحبلة سموه هذا تشبيها أو سموه قدسيما فلا ينتظر للمتنفط بمنزج أهل السنة والجماعة أن يستسلم وعليك لكشميع هؤلاء نفله التغازق ما يسعله الكثير من الماسي اليوم إذا رأى الشاكل من المسلم فهذا متضبط متضبط أصولي إرهابي إلى عشرة لن يبغي للإنسان الرسول وأن يقرأ التمثق لما أوجب الله عليه وعجب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل شناحات هؤلاء إذا كان مثلاً الذي يرفع فوقه فوق العقبين فوق الكعبين يقال عنه إنه يتدر أو انظر إليه ويرتوه بشناحة فبقل لا يبقل الإنسان يلبس فوقاً وينزيله وتحت الكعبين شتى يتدر عن الشناح لا يتدر وإنما يلتزن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شمع البشن وكاد أتدر انتظام بكل سمة الرسول عليه سيرة أهل الضيغ والضلال على مدار التعريخ متشابهة متشابهة منذ أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ما شاء في كل وقت يخترعون ألقابا جديدة يشنعون بها على المتمسكين على المتشذبين لكتاب ربهم وإسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمن الصادق الوافق من نفسه. الواسط من منهجه هو الذي لا يحبب بمثل هذه الحبارات ولا بمثل هذه الشماعات بل يعترف بديل احتزازا قوية سبحانه وتعالى مؤيده وناصره ومثبته ثم قال الشيخ رحمه الله وتعالى قال الإمام أبو عبد الله محمد المدينة الشابعي الإمام مشهور رحمة الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وهذه عبارة عظيمة بالإمام الشافر الرحيم والله أي أمنا قوم بالله تعالى بعمد لكن قصد العبارة الثانية أيضا قوم بما جاء عن الله بكذبه او بما جاء الله صلى الله عليه وسلم في على مراد الله ورحمة والمعنى انني امنت بهما كما اراد الله تباره وتعالى واراد رسول صلى الله عليه وسلم وقد يقول قائلا وهل معنى ذلك التفوير انا امنت بهذاك لا اعرف معنى اقول لا هل أراد الله هنا لما أنزل علينا القرآن أن نتنوه وأن نكون مثل أهداء الكتاب لا يعلمنا الكتاب إلا أمامه انتلاله وحرائه أم أراد الله من التدفل والتفاهر والتمائم في آيات الكرآنية ماذا أراد الله منه أراد الله منه أن نترى القرآن وأن نعرف معناه وأن نفهم وأن نعمل به وإلا فكيف نعمل في القرآن ونحن لا نفقه ونعمل أفلا يتددرون القرآن عن على قلوب أقصالها أفلم يتددروا القول أفلا تحقروا إلى أفنك إذا مراد الله لما أنزل علينا هذا القرآن وفيه أسماء الله وفيه فباته أن يتددر. ومن ذلك فنجل نسكتها على الله لأن نسياقات هذه الآيات الكرآنية دلعنا أحيانا مثلا يقول الله سبحانه وتعالى واتقل الله إما الله شديد في ماذا أراد الله من أراده أن نسحم أنه شديد الآيات الله ولا نفقه المعنى والله لو كان هذا المعنى ننفقه على هذه القرآن من أولها إذا أسره إلى أن كلها لا يسلو ولا تسلو تقريبا آية أو جندة من الآيات في سياد ورشد من التذكير بأسماء الله فإذا كنت تتسهمان عن أن الله شديد نحن ذلك أنك ما فقه الذي ترتب عليه مثل هذا النص حينما نهاك الله سبحانه وسعان عن مخالفة الأمر وأمرك باتباع معك وهكذا كذلك أيضا على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أحدث أرشابه وقال لهم ينجل ربنا وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة القدر ماذا أراد رسوله أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يثبتوا أن الله يرى كما يرى القمران والتصبيه إنما هو للعبية وليس المرئي بالمرض وهذا معنى عبارة الشافع رحيم الله ثم <تصفيق> قال الشيخ وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنه السلف هم السلف الصالح رحمه الله قول الشيخ هنا وأئمة الخلف الخلف لها معنى لغوي ولها معنى الله كمعنى الثلاث لها معنى لغوي ولها معنى فلاش فالمعنى اللغوي بلفلف والخلاف هو أن الثلف من سبق والخلص من يشهر فهي هؤلاء الثلف وهؤلاء خلصا له فمن تقدم الثلف ومن جاء بعدا هؤلاء خلف هذا المعنى اللغة لكن بعد الخوض وبعد التفرق الذي وقع في العلم الإسلامية صار الثلث والخلف لكل منها معنى خاصة هذا المعنى يدل بلالة اصطناحية معنا فصار الثلث يدل على من صار على منهج الحصوص صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء كان في أعجي الصحابة أو في أو من بعده وإلى حسن المشهد. وصار الخلف مفتلح على من حرق وغير وغير وقال هذا من الخلف أي أنه مغيث لا يسير على منهج السلس. وصارت الخلف والخلف كلمتان متقابلات فقيل عن الخلف أي كل من يتأول سواء كان في الزمن الأول يعني مثلا في عصر التابعين أو من بعدهم قاوة العصر الحديث مثلا كل من تأول من هذا على منهج الخلف والسؤال هنا الشيخ ما ذكر؟ قال وعلى هذا درجة السلف وعمة الخلف طي الله عنه رأى السلف فوق كان هنا بالمعنى اللغة والأول افتلاشي ما في هذا الشكل لكن الخلف والمقصد به اللغوي للخلاح اللغوي للخلاح وعلمة الخلف أي الأئمة الذين جاءوا بعد الثلاث الأئمة الذين جاءوا بعد الثلاث فإنهم ثاروا على منهج الثلاث الصالح رحمه الله تعالى ولم يقصد أن أئمة الخلف وأئمة البدع هذا من هجم. وإنما مقصد تفتح بعملة الخلق الذين جاءوا بعد أولاك الثلاث رضي الله عنه كلهم يتفقون على الإقرار والإمرار على الإقرار أي إقرار واليقين والإيمان والإثباب لكل صفات الواردة في إثباب الله وإسم الله الرسول صلى الله عليه وسلم والإمرار أي أنهم يمرونها ولا يتعرضون لتأويل ثورتها والإثبات لما ورد من استفاته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرضه لتأويله وهذا وابش اللحن. لكن مدف أن قوله هو الإمرار لأنه ورد عن من السلس أنهم سئلوا عن استفات فقالوا أمروها كما جاءت همروها كما جاهد فهل هذا تفير؟ هل معنى ذلك أن يروها كما جاهد؟ هل يمر دون التعرف لها؟ ودون الاستاذ ما عليه من المهام؟ نقول بعض المفوضة ظن أن مثل هذه العبارة دليل لهم على التفريع لكن الصحيح عن الثلث أثبتوا سيئة كما أشار الشيخ وأثبتهم هكذا ثم إذا سير عن الثلاثة لأن يظهرها كما جاءت يعني لا تتعرض لتأويض كما تعرض لها هكذا التأويض والضليل على ذلك أنه يرد عن الثلث مثل هذه عبارة غير السلطة. فسؤل للإمام اسمه عن أحاديث الوعيد أحاديث الوعيد انتار في عمتين كفر والله لا يؤمن لا يرد بردان شنويني وهو مؤمن فقال رحمه الله تعالى تمرر كما جاء تمرر كما جاء صيلة بعد مرة أحاديث الفبائل التي فيها العظيم فقال تنره كما جاء يعني لا نتعرض التأويدها وتحريفها والخلط فيها على غير المنهج الحق فدل على أن كلمة تنره كما جاءت ليست خاصة مرسبات الله حتى يأتي قائم ويقول أن المقصود إتباع فذات الله أي التفويل وإنما المقصود كما أشرنا قبل قليل إمرارها العدم التعرض لها بتحريف أو بتأويد أو أحطيب المشيخ ثم قال الشيخ وقد أمرنا بالاقتفاء لآتارهم والاستداء بمنارهم أي أمرنا بأن نتكفي بهؤلاء السلف رسم الله تعالى وأن نستجد بمناراتهم العالية الضيئة التي أبرز من خلالها المنفج الحق في الوسط منه جفره الصالح عمر بن الجماع رحمه الله تعالى ولهذا قال وحذرنا من الشفاه وحذرنا من الشفاه واخبرنا انها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين